إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين تعالي بسرعة وخية نخترق العصور راجعين إلى الوراء ونخترق القرون ثم نأتي ونقف إلى تلك الغرفة وتلك الحجرة الصغيرة حجرة محمد عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي وأم سلمه ترقبه في ظلمات الليل قائم يتهجد وأم سلمة تنظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تعال ننظر ما الذي حدث هناك قام نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحرّف شفتيه، ويسأل الله عن فضله. علمت أم سلمة وقف عند كواعب الطلابة، ثم دعى رجف قلبه. ما أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته إلا وإذا بها تبادر وتسأل، يا رسول الله ما معنى فيهن خيرات الحساب؟ تسأل عن آيات أخرى. ما معنى خيرات الحسان فيجيبها يا رسول الله ما معنى عربا أترابا فيجيبها ثم سألت السؤال الذي تريد أن تصل إليها قالت يا رسول الله موضوع أشغلها ويحق لها أن يشغلها ذلك الموضوع قالت يا رسول الله إن إحدانا اتقت الله عز وجل وخافت مقامها، وسارعت, وسارعت إلى أمر، وانتهت عند نهي، أنا نحن خير، أم الحور, خير, أم الحور خير، يعني هل نحن أجمل؟, هل نحن أجمل, أجمل أم الحور أجمل, أجمل, أجمل، فتبسم عليه الصلاة والسلام وجهه كفلكة القمر، وإذا بها لحظات حاسمة تنتظر إجابة من تلك الشفاه. فإذا بصلوات ربي وسلامه عليه يقول لا يا أم سلم لا بل نساء الدنيا خير بل نساء الدنيا خير بل نساء الدنيا خير فإذا بها تتهلل أسئل وجهها رضوان الله عليها فيفاجئها فضل إحداكن على إحداهن كفضل الظهر عدل بطال ما معنى هذا الكلام؟, الكلام؟ فضل الظهارة على البطانة ما معنى هذا الكلام؟ مقرأنا. كم أغلى قطعة قماش؟ أغلى قطعة قماش على الأرض كم؟ بألف ألفين ثلاث ألاف عشرة, ألف ألف عشرة آلاف؟ كم أغلى بطانة؟ عشرين 30 ثلاثين ثلاثين ثم لفت انتباهها إلى أم يريد صلوات ربي وسلامه عليه أن يلتفت كل من يسمع هذا الحديث هو لب الموضوع قال يا أم سلمة وهل تعلمين بما فضلتن عليهم بصلاتكن وقنوتكن وتقاكن لله عز وجل يعني بهذه الخشية وهذا الحذر من مكر الله عز وجل وهذه المسارعة بالأعمال الصالحة بهذا تنال, تنال إحداكن هذه المنزل. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.